في كتاب الله تبارك وتعالى شرع ذكر عقيدة أهل السنة في الإيمان برؤية ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة وبين مواضع رؤية فقال رحمه الله تعالى وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين رونه يوم القيامة. وقوله رحمه الله الإيمان بأن المؤمنين رونه يوم القيامة دخول هذا في الإيمان بالله تبارك وتعالى ظاهر وجه كون الإيمان بأن المؤمنين رونه يوم القيامة وجه كونه من الإيمان بالله. ظاهر لأن هذا مما أخبر الله به فإذا آمنا به فهو من الإيمان بالله تبارك وتعالى لأنه هو الذي أخبر به جلة قدرك ووجه كونه من الإيمان بالكتب لأن الكتب أخبرت بأن الله يرى فتصديق بذلك تصديق بالكتب وذلك كله لبيان ما ذكره شيخ الإسلام في قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه دخل في الإيمان بالله وفي الإيمان بكتب الله وفي الإيمان بملائكة الله وفي الإيمان برسل الله دخل في ذلك جميع الإيمان بأن المؤمنين ورونه يوم القيامة دخلوا الإيمان بأن المؤمنين رون الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الإيمان بالله ظاهر ودخول الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الإيمان بالكتب لأن الكتب أخبرت بأن الله يرى فالتصديق بذلك تصديق بالكتب وأما وجه كونه أي وجه كون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة من الإيمان بالملائكة لأن نقل الوحي بوسطة الملائكة إن جبريل أنزل بوحي من الله تعالى فكأن الإيمان بأن الله يرى من الإيمان بالملائكة وكذلك هو من الإيمان بالرسل لأن الرسل هم الذين بلغوا ذلك للخلق فكأن الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام المؤمنون رون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة عيانا بأبصارهم عيانا بمعنى معاينة يعني رؤية محطاقة لا خفاء فيها فليست مجازا كما يقول المعطلة وإنما هي معاينة ورؤية بالعين رؤية بالعين الباصرة عيانا بأرصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وهذا متفق على صحته فالمراد بالرؤية بالعين كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب فكما ترون الشمس صحوى ليس دونها سحاب بأعينكم بأعين رؤوسكم فرون ربكم تبارك وتعالى يوم القيامة تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي تشبيه للرؤية في وضوحها وفي بلاغها بما هو منها بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي فجل على أن يشابهه شيء من خلقه أو يشبه شيئا من خلقه قوله رحمه الله وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته على اختلاف هذا اللفظ لا يضامون كما مر ذكر ذلك يرونه سبحانه وهم في عرسات القيامة والعرصات جمع عرصة وهي المكان الواسع الفسيح الذي ليس فيه بناء لأن الأرض تمد مد الأديم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث الذي صحح الشيخ الألباني ورحمه الله تعالى سنده الموقوف رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو موقوفا قال إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم وحشر الخلائق الأديم الجل فتمد مد الجلد تشد شدة وتمد مد فالمؤمنون يرون الله في عراسات يوم القيامة قبل أن يدخل الجنة كما قال الله تعالى عن المكذبين بيوم الدين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين ويرونه يعني المؤمنين بعد دخول الجن أما في عرصات القيامة فالناس في العرسات ثلاثة أجناس من حيث الرؤية الناس في عرصات القيامة ثلاثة أجناس من حيث الرؤية وما يترتب على أجناسهم هذه من الحكم مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا وهؤلاء يرون الله في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة وكافرون خلص ظاهرا وباطنا لا يرون ربهم مطلقا وقيل يرونه ولكن كبؤية غضب وعقوب ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا وهم المنافقون يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك فالناس في عرصات القيامة ثلاثة أجناس مؤمنون خلص ظاهرا وباطلا أسأل الله أن يجعلنا منهم وكافرون خلص ظاهرا وباطلا ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا وهم المنافقون فأما المؤمنون فرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة وأما الكافرون فلا يرون ربهم مطلقا وقيل يرونه ولكن رؤيته غضب وعقوبة ولكن ظاهر الأدلة يدل على أنهم لا يرون الله كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وأما المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذه الرؤية لله تبارك وتعالى يوم القيامة فيما يخص المؤمنين ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى من غير إحاطة ولا تكييف لرؤيته سبحانه فليس كمثله شيء كما يشاء يرون الله كما يشاء في كيفية رؤيتهم إياه وكما يشاء في زمن رؤيتهم إياه وفي جميع الأحوال يعني على الوجه الذي يشاء الله عز وجل في هذه الرؤية كما يشاء الله تعالى وحينئذ فإن هذه الرؤية لا نعلم كيفيتها بمعنى أن الإنسان لا يعلم كيف يرى ربه ولكن معنى الرؤية معلوم أنهم يرون الله كما يرون القمر لكن على أي كيفية هذه لا نعلمها بل كما يشاء الله وقد سبط تفصيل الكلام في الرؤية فيما مر ذكره من الآيات وما عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لبيان هذه المسألة العظيمة الجليلة والتي نازع فيها من نازع من أهل الأهواء والبدع ونفاها من نفاها نسأل الله رب العالمين أن يكرمنا بها إنه على كل شيء قدير لما فرع شيخ الإسلام مما مر ذكره شرع في بيان الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة فشرى رحمه الله تبارك وتعالى في الكلام عنه وفي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيه أي في اليوم الآخر فقال رحمه الله فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فأتى رحمه الله تعالى بضابط شامل لمعنى الإيمان باليوم الآخر لأنه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فهذا ضابط شامل لمعنى الإيمان باليوم الآخر أتى به شهك الإسلام رحمه الله تعالى في هذا اللغض الوجيز الشامل أيضا الجامع لمعنى الإيمان باليوم الآخر أنه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت هذا هو الإيمان باليوم الآخر أنه من بكل لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وحكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجب, واجب على العبد أن يؤمن باليوم الآخر ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل وأنه لما سئل صلى الله عليه وسلم منه فبين سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة كثيرا ما يقرم الله تبارك وتعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان باليوم الآخر الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد فيجمعهما ربهما تبارك وتعالى قارنا بينهما بين الإيمان به جل وعلا والإيمان باليوم الآخر الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يؤمن بالله إذ إن الذي لا يؤمن باليوم الآخر لن يعمل لماذا يعلم وهو لا يؤمن أنه يبعث من بعد الموت لماذا يحرم نفسه من الملذات والطيبات وهو يؤمن بأنه لن يقوم لرب العالمين وأنه إذا ما مات صار عدم ولا يمكن أن يترتب على موته شيء يكون من بعث ولا نشر ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب فهذا إذا لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل وعامة الخلل الذي يقع في عمل العاملين وفي إيمان المؤمنين إنما هو من قلة الإيمان باليوم الآخر والناس لآمنوا باليوم الآخر إيمانا صحيحا لوجدتهم بعيدين عن الشر قريبين من الخير مقبلين على البر ولا استقامت الأمور لأن الإنسان إذا آمن بالموت حقيقة لأن كثير من الناس يؤمنون بالموت لا تجد أحدا ينكره بل كل الناس يؤمنون بأنهم سيموتون ولكن كما قال الحسن البصري رحمه الله لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت لم أرى حقا لا ريب فيه فالكل على يقين بأنه سيموت ولكن عملهم ليس بعمل من سيموت فيقول لم أرى حقا لا ريب فيه فالكل يثبته حقيقة واقعة لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه كانهم لن يموتوا من الموت فجميعهم عقيدة يؤمنون بأنهم ساموتوا وعملا كأنهم لن يموتوا يؤمنون بأنهم لن يموت فيقول لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت الذي لا يؤمن باليوم الآخر لن يعمل فأنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة في اليوم الآخر وما يخافه من العذاب والعقوبة في اليوم الآخر فإذا كان لا يؤمن به صار كمن حكى الله عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر سمي يوم الآخر باليوم الآخر لأنه يوم لا يوم بعده فهو آخر المراحل والإنسان له خمس مراحل مرحلة العدم ثم مرحلة الحمل ثم الدنيا ثم البرزخ ثم الآخرة مرحلة العدم دل عليها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لمبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتغفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فهذه مرحلة العدم لم يكن شيئا مذكورا وأما مرحلة الحمل فقال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث وأما مرحلة الدنيا فقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء وهي دار الامتحان والابتلال كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأما مرحلة البرزخ فقد قال فيها تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وأما مرحلة الآخرة فهي غاية المراحل ونهاية الراحل قال تعالى بعد ذكر المراحل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فقوله رحمه الله تعالى الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر وهو شمول حسن ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الضابط الشامل للإيمان باليوم الآخر في هذا الكلام الموجز فرحمة الله عليه الإنسان وإذا مات دخلت اليوم الآخر إذا مات الإنسان دخل في اليوم الآخر ولهذا يقال من مات فقد قامت قيامته فكل ما يكون بعد الموت فإنه من اليوم الآخر ولا يقيد ذلك بقيام الساعة إن كثيرا من الناس يحسبون أن اليوم الآخر إنما هو بقيام الساعة نعم هو بقيام الساعة على العموم يعني هذا بالنسبة للعموم بالنسبة للعموم الدنيا اليوم الآخر يبدأ هكذا ولكن بالنسبة للأحياء المفلوقين من الأناسي والثقلين فعلى هذا النحو من مات منهم قامت قيامة من مات دخل في اليوم الآخر فكل ما يكون بعد الموت فإنه من اليوم الآخر إذن ما أقرب اليوم الآخر لنا وإلينا ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان ثم يدخل في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على العمل فيمكن أن على العمل للتو إذا جاء الموت وخرجت الروح دخل الميت في اليوم الآخر يتفع العمل ودخل في دار الثواب والعقاب بمجرد أن يموت دخل في يومه الآخر يومه هو في يومه الآخر فأجب على الإنسان أن يتنبه لهذه المسألة قال الشيخ مذكرا رحمه الله فكر أيها الإنسان فجد أن على خطر لأن الموت ليس له أجل معلوم عندنا قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه وقد يكون الإنسان على كرسي مكتبه ثم لا يقوم عنه وقد ينام الإنسان على فراشه ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير غسله وهذا أمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر في التوبة وفي الأوبة إلى الله عز وجل وأن يكون الإنسان دائما مستشعرا أنه تائب إلى الله رب العالمين وأنه راجع ومنيب حتى يأتيه الأدل وهو على خير ما يرام وهو على خير حال كما قيل في وصف بعض السلف من الصالحين رحمهم الله أجمعين لو قيل له إنك تقبض غدا ما استطاع أن يزيد على عمله شيئا يعني لو قيل له بينك وبين الموت الليلة فهذه الساعات تمضي ثم تقضي أنت وتروح فلا تجيه لو قيل له إنك تموت غدا فقيل له ذلك في ليلته ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا هذا عمله الذي يعمله هو يعلم أنه سيموت غدا هو عمله الذي يعمله وهو لا يعلم أنه سيموت غدا فهو يمضي إلى ربه على هذا النحو من العمل والجد والاجتهاد في العبادة فلا يقصر ولا يتوان فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. يؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر ويؤمنون بعذاب القبر ونعيمه. فها هنا أمران الأول هو فتنة القبر والثاني عذاب القبر أو نعيمة الفتنة هنا لاختباط والمراد بفتنة القدر سؤال الملكين الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم فهذه الثلاثة الأسئلة يسأل عنها الرجل المسلم يسأل عنها الإنسان كما سيأتي في مسائل السؤال من يسأل يسأل عنها في قبره سؤال الملكين الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم هذه فتنة قبل يؤمنون يعني أهل السنة والجماعة وسبق أن الشيخ أن الجماعة في قولهم أهل السنة يعني هم أصحاب التسن وهم أصحاب الاتباع والأخذ بسنة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيضا هم أهل الجماعة يعني الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤمنون يعني أهل السنة والجماعة بفتنة القبر وذلك لذلالة الكتاب والسنة عليه فأما الكتاب ففي قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآثرة فإن هذا في فتنة القبر كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أنها نزلت في عذاب القبر ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنها نزلت في عذاب القبر وزاد مسلم فالذي مر في الصحيح وزاد مسلم يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إذن هذه نزلت في عذاب القبر فهذه نص عند أهل السنة من كتاب الله تبارك وتعالى في الإيمان بفتلة القبر أي لامتحام في القبر أي سؤال الملكين الميتة في القبر من ربك ومادينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم هذه فتنة القبر وهي عظيمة جدا لأنها حصيلة إيمان وعمل وحصيلة داب وجهد وحصيلة كفاح وجلاد وليست التأتي عفو الفاضف أنت إذا نظرت إلى صالة اختبار يختبر فيها من يختبر فتجد منهم من هو مقبل على أسئلته وورق إجابته يمضي فيها سريعا ويأتي بها محررة صحيحة وتنظر فتجد بجواره خائبا فاشلا يتلجلج متلفتا لا يكتب شيئا ولا يفتح عليه بحرف هذان الأمران ليس بوليدي لحظتهما وإنما هذا حصيلة عام من الجد والاجتهاد والعمل ومن اللعب والتضييع والفشل فهذه نتيجة لما مر كذلك الإنسان عندما يسأل في قبره من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ولا أحد هو أرحم من أرحم الراحمين ولا أحد هو أكرم من أكرم الأكرمين لأن الله عز وجل يفسح للعبد المدة فيعطيه ربما قرنا من الزمان ومعه الأسئلة والأجوبة وفسحة العمر فلا يهلك على الله إلا هالك يعني إذا ظل الإنسان عمره يعلم ما سيسأل عنه في قبره وفسح الله له في المدة ومعه الأجوبة عن الأسئلة التي سيسأل عنه أي كرم هو أعلى من هذا هل تعلم جامعة أو معهدا أو مدرسة تعطي من ينتسب إليها الأسئلة والأجوبة وتفسح له في المدة هذا كله ثم يأتي من أجل أن لا يصنع شيئا ولا يستطيع كما في حديث البراء ويأتي إن شاء الله تبارك تعالى يقول ها ها ها لا أدري هذا حصيلة اللحظة هو العمر الفضيع والفشل وأما الذي يقبل إن الله يلهمه رشدة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر فهذا دليل من الكتاب على فتنة القبر والسؤال فيه وأما السنة فقد تضافرت بأن الإنسان يفتن في قبره وهي قال فيها النبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم إنه قد أوحي إليه أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال هذا متفق عليهم رواية أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شيء كبير لماذا؟ لأن ما شبه به الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة القبر أمر كبير جدا ليس هناك فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي أعظم من الفتنة التي شبه الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة القبر بها وهي فتنة الدجال ففتنة الدجال كما في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال يعني ليس بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قد أوحي إليه أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بل قال لأمته إن يخرج يعني الدجالة وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم هذا رواه مسلم عن من سمعان رضي الله عنه ومع ذلك فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلمنا كيف نحاجه وأعلمنا بأوصاقه وميزاته أي ومميزاته أو ما يتميز به دون الخلق حتى كأن نشاهد رأي العين كأنه في طائفة النخر والنبي صلى الله عليه وسلم يصفه وينعته حتى لا يشتبه وبهذه الأوصاف والميزات التي تميزه نستطيع أن نحاجه فنقول لا بل أنت الكذاب الأعر الدجال فلا نطيعه ونحذره ولهذا كما يقول الشيخ الشارح ونقول إن فتنة الدجال أعظم فتنة والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتلون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال تفق عليهم الرواية أسماء رضي الله عنه وما أعظمها من فتنة لأن الإنسان تلقى فيها السؤال الذي يمكن الجواب عليه إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح فحصيلة هذا أما أن تأتي عقوى الخاطر عفواً خاطر فالتثبيت جعله الله رب العالمين للذين آمن يثبت الله الذين آمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر أما أن يأتي حصيلة لعب وعبث وتضييع وفتنه فلا يمكن أن يكون ذلك كذلك هذا معارض للحكمة والله تعالى هو أحكم الحاكمين فما قال شيخ الإسلام رحمه الله فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورها وهذا شروع في بيان كيفية فتنة الميت في قبر يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإن الناس والناس عامة وظاهر كلام المؤلف أن كل حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من الصغار والمجانين يدخلون في هذا العموم الناس فيدخل فيه كل هؤلاء وفي هذا تفصيل قال الشيخ الشارق رحمه الله تعالى نقول أولا الأنبياء لا تشملهم الفتنه ولا يسألون لا يسأل الأنبياء والمرسلون في قبورهم لماذا قال لأن الأنبياء أفضل من الشهداء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر وقال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة وهذا الحديث أخرجه النسائي وأخرجه عنه القاسم عن السرقسطي في غريب الحديث كما ذكر ذلك الشيخ ماصر في أحكام الجنائز وسنده صحيح. كفى ببارقة الصيوف على رأسه فتنة فالشهيد لا يفتن في قبره الشهيد لا يسأل في قبره لا يفتن في قبره الأنبياء أفضل من الشهداء فلا يمكن أن يتصور أن الشهداء لا يسألون وأن الأنبياء يسألون هذا أولا وأما ثانيا فلأن الأنبياء يسأل عنهم فيقال للميت من النبي فهم صلوات ربي وسلامه عليهم مسؤول عنهم وليسوا بمسؤولين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم أنكم تفتون في قبوركم والخطاب للأمة المرسل إليهم فلا يكون الرسول داخلا فيه صلى الله عليه وسلم وإنما للمرسل إليه إنكم تفتون وهذه الفتنة فيها السؤال عنه صلى الله عليه وعليه آل وسلم فالأنبياء مسؤول عنه وليسوا بمسؤوليه وأيضا هم أفضل من الشهداء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء لا يفتنون في قبوره الأنبياء لا تشملهم الفتنة في القبور الصد لا يسألون لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديقون من باب أولى ولأن الصديق على وصفه مصدق صادق فهو قد علم صدقه فلا حاجة إلى اختباره لأن الاختبار لمن يشك فيه هل هو صادق أو كاذب أما إذا كان صادقا فلا حاجة تدعو لسؤاله وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون لعموم الأدلة والله أعلم فلم يرجح رحمه الله تعالى وإن كان صنيعه يوحي بترجيح أنهم لا يسألون وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم لا يسألون لظهور صدق إيمانهم بجهادهم واستشهادهم في سبيل الله قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ولا تحسبن الذين قتذوا في سبيل الله أمواتا بل الأحياء عند ربهم يرزقون فالشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم كفى ببارقة الصيوف على رأسه فتنا كما مر في بيان حال هذا الحديث وأنه حديث صحيح وإذا كان المرابط إذا مات أو من الفتان لظهور صدقه برباطه فهذا الذي قتل في المعركة مثله وأولاه منه لأنه بذل وعرض رقبته لعدو الله اعنا لكلمة الله وانتصار لدين الله وهذا من أقرب الأدلة على صدقه ماذا هذا دليل العقل بعد أن ساق الأدلة النقلية وذكر الآيتين ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفاه بارقة السيوف على رأسه فتنا أتى بهذا القياس على المرابط لأن المرابط فيه نص صريح صحيح ولذلك قال الشيخ رحمه الله وأما المرابطون فإنهم لا يفتنون في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه الرباط أصلف ما تربط به الخيل ثم قيل لأهل كل ثغر يدفع عمن خلفه رباط أهل الثغور الذين يدفعون عمن عم خلفه يقال لهم رباط وأصل الرباط ما تربط به الخير رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان فيجري الله تبارك وتعالى عليه عمله الذي كان يعمله بعد موكب وأجرى عليه رزقة وأمن الفتان هذا الحديث أخرجه مسلم بإسناده عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمن ببيطط بوجهين أحد وجهين أمن بفتح الهمزة وكسر كسر النين من غير واو أمن والثاني أمن بضم الهمزة وبواء، وأما الفتان فروايات الأكثرين بضم الفاء جمع فات وأمين الفتان، ورواية الطبرية بالفتح، وأمين الفتان. خامساً الصغار والمجانين هل يفتنون أو لا يفتنون في القبور؟ قال بعض العلماء إنهم يفتنون بدخولهم في العموم. ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة فإن حال الممات تخالف حال الحياة وقال بعض العلماء إن المجانين والصغار لا يسألون لأنهم غير مكلفين وإذا كانوا غير مكلفين فإنه لا حساب عليه إذ لا حساب إلا على من كان مكلفا يعاقب على المعاصي. وهؤلاء لا يعاقبون وليس لهم إلا الثواب إن عملوا عمل صالحا يثابون عليه ولكن هؤلاء لا يعاقبون إذا خرج من قول المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي ساقه على الأموم فأما الكتنة فإن الناس يفتنون في طبورهم الناس فالألف واللام فيها للجنس فتكون شاملة لهذا الناس على جميع طوائفه باختلاف أنواعه اختلاف الناس على عموم هذا اللفظ يخرج من قول المعلف فإن الناس خمسة أصناف الأنبياء الصديقون الشهداء، المرابطون من لا عقل له المجانين والصبيان. والناس ثلاثة أقسام مؤمنون خلص ومنافقون وهذان القسمان يفتنون والثالث كفار خلص ففي فتنتهم خلاف رجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح أنهم يفتنون هل تسأل الأمم السادقة ذهب بعض العلماء وهو الصحيح إلى أنهم يسألون لأنه إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل فمن دونها يسأل من ذا بأولى في قبورهم القبور جمع قبر مدفن الأموات والمراد ما هو أعم يفتنون في قبورهم يقول يشمل هذا البرزخ. وهو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة سواء دفن الميت أو أكلته السداع في البر أو الحيتان في البحر أو الرخمان في جو السماء أو أتلفته الرياح إلى غير ذلك يوفر والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخرة إذا تأخر دفنه فظل في بيته أو في مشفاهه الذي مات فيه يوما أو أكثر لم يكن السؤال حتى يتفع فلا يسأل حتى يتفع هذا هو الظاهر أنها لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخرة فيدفن فيسأل في قبره فيقال للرجل من الذي يقول هذا على البناء لما لم يسمى فاعله من الذي يقول فيقال للرجل القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان في قبره ويدلسانه ويسألانه حتى إنه لا يسمع قرع نعال المنصر عنه وهما يسألانه ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل هذا أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم صحقه ووفقه الذهبي والألباني وأفرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد لأبيه وجود إسناده الإمام النووي في المجموع استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل قال الشيخ ورد في بعض الآثار أن أن اسمهما منكر ونكير هذا أفرجه الترمذي وابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة وأفرده ابن حبان والبيهقي في إثبات عذاب القبر حسن الألباني حديث الترمذي وحديث ابن أبي عاصم وصحاها شيخ ناصر رحمه الله تعالى الحديث في السلسلة الصحية فحسن سياق الترمذي وحسن حديث ابن أبي عاصم وصفح الحديث في السلسلة الصحية أن اسمهما منكر ونكير هناك من نازع من أهل العلم في هذا الاسم وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين فقال كيف يسمى الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهاذين الاسمين المنكرين المنكر والنكير وضعف الحديث الوارد في ذلك وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة وأن هذه التسمية ليس لأنهما منكران من حيث ذواتهما ولكن منكران من حيث إن الميت لا يعرفهما وهذا ما ينبغي المصير إليه حتى لا ترد الأحاديث الثابتة الصحيحة بمجرد العقل أنه يقال كيف يقال للملك وقد أثنى الله على الملائكة ومدحهم كيف يقال له المنكر وكيف يقال له النكير إذا كان ذلك قد ثبت في لغض النبي البشير النذير فلا كلام لأحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكون هذا التوجيه منكراني لا من حيث ذواتهما وإنما منكراني من حيث إن الميت لا يعرفهما وليس له بهما علم سابق وقد قال إبراهيم لأضيافه من الملائكة قوم منكرون يعني لا أعرفكم فهذان منكر ونكير لأنهما غير معروفين للميت لا يعرفهما وليس له بهما سابق معرفة ولا لقاء ولكن الآن اللقاء فهذان الملكان منكر ونكير هل هما ملكان جديدان؟ موكلان بأصحاب القبور أو هما الملكان الكاتبان اللذان هما عن اليمين وعن الشمال قعيد منهم من قال إنهم الملكان اللذان يصحبان المر فإن لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعماله وفي القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة التي يمتحن بها في القبر ومنهم من قال بل هما ملكان آخران والله عز وجل يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو والملائكة خلق كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وهو حديث حسن أطت السماء وحق لها أنطئط العطيط صرير الرحلة ما من موضع شبر أو قال أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساكت وما يعلم جنود ربك إلا هو والسماء وساعة الأرض جاء فمن طالت على والسماء بيناها بأيدي وإننا لموسعون. فالمهم أنه لا غرابة أن ونش الله عز وجل لكل مدفون ملتين يرسلهما إليه والله على كل شيء قدير. الأسئلة هي من ربك ما دينك من نبيك. الآن معك الأسئلة. وتفضلاً من ربك معك الأجوبة أيضاً ومعك الفسحة من العمر لكي تذاكر فذاكر ولا تلعب لا تلعب ذاكر ولا تلعب فهذا الكرم ليس له نظير سئلة وأجوبة وعمر يمتد ربما إلى قرن من الزمان ثم تسأل عن أمور معك إجاباتها وأنت خبيرٌ بما تزأل عنه فلا يهلك على الله إلا هالك نسأل الله التثبيت من ربك من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعباد لماذا قال الشيخ رحمه الله الشارح هنا في شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأسئلة فهذا من كلام النبي ساقه شيخ الإسلام رحمه الله. من ربك هذا أخبر نبي النبي هذا سؤال من عالم الغيب يسأل عنه العبد إذا ما مات وجعل في قبره يأتي الملكان على الوص يقعدانه يسألانه من ربك فيظن ظن أن ذلك إنما هو مختص بتوحيد الربوبية أو بإثباتها فقال الشيخ من ربك الذي خلقت هذا ربوبية وتعبده وتخصه بالعبادة هذه ألوهي قال لأجل أن تنتظم هذه الكلمات توحيد الربوبيا وتوحيد الألوهية ما دينك يعني ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليه من نبيك من النبي الذي تؤمن به وتتبعه ف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي يجعلهم ثابتين لا يترددون ولا يتلعثمون في الجواب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة القول الثابت التوحيد كما قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وقوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة يحتمل أنها متعلقة بقوله تعالى يثبت متعلق الجار والمجرور ما هو في الحياة الدنيا وفي الآخرة تتعلق بماذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا الظرف الذي رعلمه الله تبارك وتعالى هنا على هذا النحو الجر والمجرور يتعلق بأي شيء محتمل أنها متعلقة بيثبت ثبت الله يعني أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي في في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا متعلق بيثبت يثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. احتمل أنها متعلقة بالثابت، فتكون وصفا للقول. يعني أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. المعنى الأول أحسن وأقرب أنها متعلقة بيثبت، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيت فئة فثبتوا. وقال عز وجل. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمن فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي يقول المؤمن ربي الله عندما يقال له من ربك ويقول إذا قيل له ما دينك يقول ديني الإسلام الإسلام ديني ويقول كذلك محمد صلى الله عليه وسلم نبي إذا قيل له ما النبي وحينئذ يكون الجواب صوابا هذا قد نجح فينادي منادم من السماء عن صدق عبدي فأثرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وأما المرتاب فيقول فأقول هاه ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت المرتاب الشاك والمنافق وشبرهما يقول ها ها كلمة تردد وتوجع ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يعني لم ينج الإيمان قلبه وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه وتأمل قوله ها ها كأن شيئا غاب عنه يريد أن يتذكروا هذا أشد في التحصُّر أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب كانت على باله ما أقربها من ذاكرته ولكن أين هي؟ فتش يا ولد ولكن لا تجيب راح صرتان لا تجيب لا أدري يحال بينه وبينه ويقول هاه ها ثم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ولا يقول ربي الله ولا يقول ديني الإسلام ولا يقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام السلام لأنه في الدنيا مرتاب شاك وهذا الموقف الإجابة فيه حصيلة تلك الحياة فحصيلة الحياة الطيبة إجابة سديدة صائبة سريعة موفقة وحصيلة الحياة الخبيثة هذا التردد وهذا الفشل لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقل هذا إذا شئل في قبره وصار أحواجا ما يكون إلى الجواب الصواب يعجز ويقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقل إيمانه قول فقط قلت كما قال الناس ولا يدري له معنى فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان فجديد الباء لم نجده في لغة صحيحة إنما هي بالتخفيف كما قال في النهاية المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد والمرزبة والإرزبة الإرزبة وكذلك المرزبة عصية من حديد الإرزبة التي يكسر بها المدر فإن قلتها بالميم خفف الباء وقل المرزبة تقول الإرزبة بتشديد الباء الإرزبة إذا قلتها بالميم فخفف الباء المرزبة فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان هنا شيء سيأتي بعد إن شاء الله تعالى يضرب يعني الذي لم يدب الشاك المرتاب الكافر المنافق من الذي يضربه الملكان الذين يسألانه المرزبة مطرقة كبيرة كالتي تكون للحداد ورد في بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منا ما أقلوها ما حملوها بل ما عن الأرض زحزحوها ولو قيد ألمنا فإذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين يضرب فيصيح صياحا مسموع يسمعه كل شيء يكون حوله مما يسمع صوته وليس كل شيء في أفطار الدنيا يسمعه يعني يسمعه كل شيء في عموم الدنيا لا حوله ممن يسمعه ممن يسمعه أنت خارج هذا الإطار لا تسمعه والجن كذلك لا يسمعون يقول الشيخ أحيانا يتأثر به ما يسمعه كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقبر للمشركين على بغلته فحادت به حتى كادت أن تلقيه يعني سمعت أصواتهم يعذبون الحديث رواه مسلم بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط أي بستان لبني النجار على بغلة الله ونحن معه إذ حادت به أي مالت به عن سمت الطريق ونفرت بغلته فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال متى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراط فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ولكن لو كان ذلك ما تدافنتوا ثم أقبل علينا بعده فقال تعوذ بالله من عذاب النار نعوذ بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار تعوذ بالله من عذاب النار أيها الأخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما قال تعوذوا بالله من فتنه الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنه الدجال فقد تسمع بعض المخلوقات عذاب المعذبين في قبورهم. قال إلا الإنسان يعني أنه لا يسمع هذا الصياح وذلك لحكم عظيم منه أولا يعني لماذا لا يسمع الإنسان عذاب المعذبين في القبر؟ لحكم عظيم منه ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لولا ألا تدافنوا أي ما مع حذف إحدى التائين لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر هذه علة والثانية أن في إخفاء ذلك سطرا للملك إذا كان معذبا فلا يفترح حاله وأعلم كل من هنالك عندما يسمعون صراقه وبكائه وعويله أنه يعذب في قبر فهذا فيه سطر وفيه عدم إزعاج لأهله لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار وأيضا فيه عدم تخجيل أهله لأن الناس يقولون هذا ولدكم هذا أبوكم هذا أخوكم وما يعني يعذب وهذا صيحه في قبره وفامسا أننا قد نهلك لأنها صيحة ليست هينة بل صيحة توجب أن تسقط القلوبه من معاليقها فيموت الإنسان أو يغشى عليه سادسا لو سمع الناس صرافها أولئي المعذبين في القبور لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب فقد صار الأمر شهادة وواقعة ولم يعد غيبة وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان لأن الناس سوف يؤمنون بما شاهدوه قطعا لكن إذا كان غائبا عنهم ولم يعلموا به إلا من طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب يعني إذا أخبرنا نبي النبي صلى الله عليه وسلم وصدقناه فهذا غيب فقد آمننا بالغيب وأما إذا كنا نسمع عذابا معذبين في القبور فهذا من باب الإيمان بالشهادة أصبح شهادة وعلما لا غيبا قوله رحمه الله هي قول شيخ الإسلام فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لا قال الشيء إنما ورد قوله يسمعها كل شيء إلا الإنسان في قبل الجنازة إذا احتملها الرجال على الأعناق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت صالحة يعني الجنازة وكما مر في بيان لطائف هذه اللغة الشريفة أنهم يقولون أن الجنازة تكون للنعش وأما الجنازة فتكون للمحمول للأعلى النعش يكون تحت الميت فناسبه الخط دي جنازة والميت يكون محمولا فوق النعش ظاهرا عليه عاليا فوقه فلذلك جعلوا له الفتح فقالوا جنازة فقالوا الجنازة للميت المحمور على نعشه والجنازة بالكسر للنعش الذي يحمل عليه الميت ويكون تحت الميت فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها وهذا من لطائف التعبير النبوي لم يحكي بالإسناد إلى نفسه صلى الله عليه وسلم يعني لم يحكي حال الجنازة بقولها مسندا ذلك إلى نفسه لأنه لو كانت الحكاية على أصلها لكانت كما في الأولى قدموني ولم يقل قدموها كما في الثانية يا ويلها لم يقل يا ويل وإنما حكى عنها فجعل الضمير إليها فقال قالت يا ويلها وهي تعني نفسها كما في الأولى قدموني وهي تعني يا ويلي ولكن لم يقلها صلى الله عليه وسلم قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعي طارق. فالذي ذكره شيخ الإسلام وفي هذه الحالة لا في حالة السؤال في القبر هذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي والبيهقي وأحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه وأما الصيحة في القبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين هذا أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن أنس رضي الله عنه المراد بالثقلين الإنس والجن إذا شيخ الإسلام عندما قال رحمه الله إن الصيحة التي تكون في القبور عند الامتحان والاختبار يسمعها كل شيء إلا الإنسان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة وكلامها فهذا في حال الحمل حمل الجنازة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصائح وأما الصائحة التي في القبر فإن الميت يصيح صيحة يسمعها من يليه من يليه غير الفقنين هذا أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن آنس رضي الله عنه ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب ثم هنا للترافي على أصلها يعني يعفذ مهلة بعد الاختبار فيتأخر النعيم أو العذاب مدة بمهلة بفصحة زمنياته بعد السؤال والاختبار إلى مواقعة النعيم أو العذاب لا ثمها هنا لمطلق الترتيب وليس في الطراخ لأن الإنسان يعذب أو ينعم هورا كما سبق أنه إذا قال لا أدري يضرب بمرزبة يسأل من ربك، إذا كلا لا يستطيع الإجابة يضرب بمرزبة وأن ذاك الذي أجاب بالصواب يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره فثمها هنا ليست على أصلها في الباب إنها للطراخ وإنما هي لمطلق الترتيب وهذا النعيم أو العذاب هل هو على البدن أو على الروح أو يكون على البدن والروح جميعا قال الشيخ رحمه الله المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح والبدن تابع لها كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابعة له، وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظواهر وفي الآخرة بالعكس، ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح، لكن الجسم يتأثر بهذا تبع، وليس على سبيل الاستقلال، وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه لكن هذا لا يقع إلا نادرا، إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع، والنعيم للروح والبدن تبع. مذهب أهل السنة والجماعة أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه كما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة فإنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى عيد الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالم نص على التواتر في عذاب القبر الإمام ابن القيم والإمام ابن أبي العز في شرحه على التحاويل وكذلك الإمام ابن رجب وغيره نص على تواتر الأحاديث أن هناك من ينكر عذاب القبر فما هو معلوك ويقولون إن الآيات ليست صريحة في الإثبات فيقولون الأدلة التي معنا إما صحيح غير صريح أو صحيح غير صحيح ولا كذلك فالأدلة التي دلت لحديث التي وردت بلغت مبلغ التوات في ثبوت عذاب القبر ونعيمة لكن ما يقول المارقون الملحدون الذين ينكرون عذاب القبر ويقولون دفع لهذا التوات <تصفيق> إنما ثبت ذلك بأحاديث أحاد وأحاديث الاحاد لا يثبت بها شيء في الاعتقاد تلك القاعدة الباطلة أولا هذا خطأ بل يثبت بأحاديث آحاد ما يثبت به من تلك الجملة الواثرة من عقائد أهل السنة وهذا اتفق عليه العلماء الموثوقون المحققون الأثباء من أهل السنة أنه يثبت بحديث الآحاد ما يثبت في الاعتقاء ولا يشترط التواتي فهم يدفعون التواتي فإذا ألزمتهم بالكتاب والكتاب كله متواتر كما هو معلوم كما في الأدلة التي تأتي مثل قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يقولون هذا غير صريح صحيح ولكنه غير صريح في الإثبات هذا اللعب كتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة أهل السنة كما قررها الأشياخ من الأثبات من العلماء الثقات المتقدمين الثابتين الراسخين الآخذين عن النبي الأمين وصحابته المكرمين الذين ثبتهم الله على الحق وعلى الصراط المستقيم ومسكهم حبله المتين أولئي الأثبات عقيدتهم أن في القبر نعيما وعذابا ونسأل الله أن يجعلنا من المنعمين يقول إما نعيم وإما عذاب فيه إثبات النعيم والعذاب في القبر دل على ذلك كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلنا لنا أن نقول وإجماع المسلمين أما من كتاب الله فالثلاثة أصناف التي في آخر الواقعة ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيم قال تعالى فلولا إذا بلغت الحنطوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أطرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروخ وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصية جحيم يقول هذا أمر مشاهد يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة في هذا حديث رواه البراء في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار يقول مرحبا يعني يرحب برسل ربه من الملائكة الذين وكلوا به لقبض روحه يعاونون ملك الموت اذا ما كانت عند الحلقوم يستلها ملك الموت يقول مرحبا هي المحتضر وأحيانا يقول مرحبا اجلس هنا قال كما ذكره العلامة ابن القيم الإمام في كتاب الروح له قال وأحيانا يحس بأن هذا الرجل الذي يحتضر قد أصيب بشيء مخيف فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله من أدلة القرآن أيضا قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وهذا قبل قيام الساعة بدليل قوله بعده ويوم تقوم الساعة أدخل آلة فرعون أشد العذاب من أذلة القرآن أيضا ولو ترى إذن والمون في غمرات الموت والملائكة تباسقوا أيديهم الأخرجوا أنفسكم وهم شاحون بأنفسهم لا يريدونها أن تخرج لأنهم قد بشروا بالعذاب والعقوبة فتجد الروح تأبى الخروج ولهذا قال أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول اليوم أل فيها للعهد الحضوري لا للعهد الذهني للعهد الحضوري كقوله تعالى اليوم أتملت لكم دينكم يعني اليوم الحاضر وكذلك اليوم تجزون أل للعهد الحضوري والمراد به يوم حضور الملائكة لقبض أرواحه اليوم تجزون في اليوم الذي تقبض فيه أرواح هؤلاء وهذا يفترض أنهم يعذبون من حين أن تخرج أرواحهم وهذا هو عذاب القبر. من أزيلات القرآن أيضا قوله تعالى الذين تتوثاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة وذلك في حال الوفاة. قال لهذا جاء في الحديث الصحيح يقال لنفس المؤمن خروج آياتها النفس الطيبة لما وفرة من الله ورضوانه وهذا أيضا في حديث البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ففرح نفس المؤمن بهذه البشرى تخرج منقادة سهلة وإن كان البدن قد يتألم لكن بوح منقادة مستبشرة تخرج كما تخرج القطرة من فيء السقاء فهذا من الكتاب العظيم وأما من السلة عذاب القبر ونعيمه فمتواتره تلك الادله كما مر وذكر ذلك العلامه ابن القيم وابن أبي العز وابن رجب وغيرهم من علماء المسلمين فذكروا التواتر ومنها ما ثبت في الصحيحين وساق الشيخ حديثا ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بول يعذبان في القبر وما يعذبان في كبير يعني وما يعذبان في كبير فعله لا في كبير في ذاته بل هو كبير فإن المشي بين الناس بالنميمة من كبائر الإثم بل إن الجنة لا يدخلها قتاة أي نما فهذا من كبائر الإثم كما ترى فقوله صلى الله عليه وسلم ما يعذبان في كبير لا ينطبق ولا يكون وصقا على ما يعذبان فيه بل يعذبان في كبير ولكن وما يعذبان في كبير عليهما ولا في شيء يشق عليهما فعله أن يستنزه الواحد وأن يستبرئ من بوله وأيضا أن يكف لسانه عن المشي بين الناس بالنمين وأما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر الدعاء بعقب التشهد والذي ذكر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى أنه واجب من واجبات الصلاة وذكر قول طاووس لدنه بعد أن فرغ من الصلاة تعوذت من كذا وكذا وذكر الأربع فقال لا قال عاد الصلاة فأمره بإعادتها فهذه كما ترى يقولها المسلمون في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ولو أن عذاب القبر غير ثابت من صح أن يتعوذ بالله من إذ لا تعوذ من أمر ليس له وجود وهذا يدل على أنهم يؤمنون به. فإن قال هذا العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع فالجواب أن يقال أما العذاب للكفار فإنه دائم لا ينقطع ولا يمكن أن يزول العذاب عنه لأنهم مستحقون لذلك ولأنه لو زال العذاب عنهم لكان هذا راحة لهم وهم ليسوا أهل لذلك فهم دائما في عذاب إلى يوم القيامة ولو طالت بهم المدة وبعد عليهم الأمر فقوم روح الذين أغرقوا ما زالوا يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيها واستمر عذابهم إلى يوم القيامة وكذلك آل فرعون يعرضون على النار غدوا معاشية كما أكبر الله رب العالم ذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين وستدلوا بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ليس بلازم لأن القبور مرقد وإن عذبوا فيه لهم لا يخرجون من قبورهم ولا يحملون من أجل أن يعذبوا في مكان آخر بل هم في قبورهم والعذاب واقع عليهم في القبور فإذا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فلا يستدل به على أنه قد خفف عنهم بين النفقتين أما عصاة المؤمنين هذا بالنسبة لكفار أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب نسأل الله السلامة والعافية فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم وقد يطول وقد لا يطول حسب الذنوب وحسب عفو الله تبارك وتعالى العذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيام لأن العذاب في القبر ليس فيه خزي ولا عار لكن في الآخرة فيه الخزي والعار لأن الأشهاد موجودون إنا لننشر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الأشهاد من الملائكة والنبيين والمؤمنين يقومون بالشهادة أن الرسل قد بلغوا الأمم وأن الأمم قد كذبوا الرسل ويوم يقوم الأشهاد من الأنبياء والملائكة والمؤمنين يقومون بالشهادة فهذا فيه فز عظيم نسأل الله أن يسطرنا بستره الجميل وأن يجعل تحت الستر ما يرضي فإن قال قائل لو أن هذا الرجل تمزق أوصالا وأكلته السباع وذرته الرياح فكيف يكون عذابه وكيف يكون سؤاله تلك الأسئلة التي تسمع الجواب أن الله عز وجل على كل شيء قدير وهذا أمر غيبي فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة متباعدة لكن في عالم الغيب يجمعها الله رب العالمين انظر إلى الملائكة تنزل لتقبض روح الإنسان في المكان نفسه كما قالت تعالى ونحن أطرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني ومع ذلك نحن لا نبصره وملك الموت يكلم الروح، نحن لا نسمع وجبريل يتمكن أحيانا للرسول صلى الله عليه وسلم ويكلمه بالوحي في نفس المكان والناس لا ينظرونه ولا يسمعونه فعالم الغيب لا يمكن أبدا أن يقاس بعالم الشهادة وهذه من حكمة الله عز وجل نفسك التي بين جنبيك ما تدري كيف تتعلق ببدنك أنت لا تدري ذلك ولا تدري أهي موزعة على البدن وكيف تخرج منك عند النوم كما أخبر الله أن تحس بها عند استيقاظك بأنها ترجع يعني إذا منتبه واستيقظ تحس بها وهي ترجع إلي الله يتوفى الأنفسة حين موتها والتي لم تموت في منامه إذا ذلك وفاة سغل هذه هي النوم فيها قبض وتوفية للنفس وتوفيها الله رب العالمين إذا استيقظت أنت لا تحس بنفسك بروحك ترجع إليك من أين تدخل الجسم فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم ولا يمكن فيه القياس إطلاقه فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي درته الرياح ثم يحصل عليه المسائلة والعذاب النعيم لأن الله على كل شيء قدير وأرض شيء هنا أن الله بارك وتعالى ضرب لك المثل من نفسك أنت في تلك المراحل التي ذكرها الشيخ وجود الكائن الإنساني من مبدأه وقبله إلى ما بعد رحيله واستقراره آخراً في الجنة أو في النار وهي المرحلة الجنينية المرحلة الرحمية هذه مرحلة أنت مررت بها، وكانت في عالم الشهادة لا في عالم الغيب، ويكون فيها الإنسان مكوراً على نفسه في بطن أمه يسبح في ذلك السائل الأمنيوسي وهو هناك طعامه وشرابه واتفايته وإخراجه عن طريق حبله السري وهو متصل بالمشيمة التي هي عالقة بجدار الرحم في بطن أمه هذا قانون لحياة مررت أنت به في عالم الشهادة فلماذا تستنكر وأنت الآن لا تذكر شيئا مما كان من تلك الحياة الجنينية ولا تتخيله هل تستطيع أن تفعل ذلك الآن؟ فتعود هل يستطيع انسان أن يعود الآن إلى رحم أمه؟ وأن على نفسه؟ مع أنه مر بذلك يعني هذه المرحلة من الحياة مر بها من الوجود مر بها ومع ذلك قانونها لا يسري عليه الآن ولا يمكن أن يسري عليه فمرحلة مررت بها وحكمت الله فيها بالقانون الذي جعله حاكما بقدره فيك فيها فمررت بها وفي عالم الشهادة والآن لا تذكره ولا تتخيلها ولا تستطيع أن تعاودها ولا أن تعود إليها فلماذا تنكر ما سيكون في عالم الغيب لما لم تزاوله بعد لماذا تستعطي سيكون لا تستعطي ولكن هذه الأسئلة تطرح ويجبه بها من يجبه في وجوه أهل العلم يقول لأولوان تفرقوا في حاصل الطيب كان ماذا يكون ماذا هذا في عالم البرزة الآن بعد مات صار في قانون وقانون البرزة وكما سأتي في كلام الشيخ هذا أنت عند المقبرة وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تختلف منها أضناعك يعني تصير اليمنى إلى اليسرى واليسرى إلى اليوم تختلف الأضناع يقول نحن نفتح باب القبر على الميت بعد حين فلا نجد شيء الميت على حال لم تختلف الأضناع يقول هذا يقول إنه يمد له في القبر إن كان صالحا مد البصر فيقول لنا نرى شيئا سأقف أمام القبر وأقف فلان وراء القبر أين هذا المد؟ هذا في عالمك أنت فكل هذا المخبول هذا في عالمك أنت هذا عالم الشهادة قانونك أنت وأما قانون البرزخ فهذا قانون غيبية تريد أن تجعله حاكما في أمر مشاهد منظور تريد أن تأتي بقانون حياة أخرى في هذه الحياة البرزخية تريد أن تأتي بقانونها من ألي أن تجعله مطبقا على قانون الدنيا لقد قلنا لك إنك مررت بمرحلة المراحل في وجودك كان لها قانون لا يمكن أن تتخيله الآن هل يتخيل إنسان الآن كيف كان في بطن أمه؟ هل يمكن أن يعود إلى ذلك القانون؟ هل يمكن أن يجعله مطبقا على نفسه وقد مر به؟ فهذا كما ترى لهم الألوان الخبل يقول قائل أيضا الميت يدفل في قبر ضيق فكيف يوسع له مدى البصر الجواب أن عالم غيب لا ينقص بعالم الشهادة بل إننا لو فرض إن أحدا حفر حفرة مد البصر ودفن فيها الميت وأطبق عليه الطراب فالذي لا يعلم بهذه الحفرة هل يراها أو لا يراها لا يراها لا شك الذي يعلم بتلك الحفرة لا يعلم بها علما منظورا ولكنه يصدق أنها موجودة يعني لو أنه حضر حفرة مد البصر ثم أدخل فيها الميت وأغلق باب القبر الذي يعلم أن هذا الميت في حفرة هي مد البصر يعلم ذلك وإن كان لا يرى فلما لا تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في عالم الحس مع أنه مع علمه ذلك لا يرى هذه السعب فإذا قال قائل نحن نرى الميت الكافرة إذا حفرنا قبره بعد يوم أو يومين نرى أن أضلعه لم تختلق وتتداخل من الضيق، الجواب كما سبق، هذا من عالم الغيب ومن الجائز أن تكون مختلفة فإذا كشف عنها أعادها الله رب العالمين ورد كل شيء إلى مكانه امتحانا للعباد لماذا؟ لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد فناه وأضلاعه مستقيمة صار الإيمان بذلك إيمان شهادة لم يعد غيبا وقد رأيناه وقد اختلفت أضلاعه إذن صار هذا من الإيمان لا بالغيب وإنما صار إيمانا بالشهادة فإن قال قائل كما قال الفلاسفة نحن نضع الزئبق على المي وأسرع الأشياء تحركا ومروقا وإذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو عليه وأنتم تقولون إن الملائكة يأتون يجلسون هذا الرجل والذي يجلس كيف يبقى عليه الزئبق لا بد أن يقل فنقول أيضا كما سلف هذا من عالم الغيب وعلينا الإيمان والتصديق ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالفيروس وتقول له أيضا انظر إلى الرجل في المنام يرى أشياء لو كان على حسب رؤيته إياها ما بقي في فراشه على سريره فإحيانا تكون رؤيا حق من الله عز وجل فتطع كما كان يراه في منامه ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء بل تجد اثنين ينامان متجاورين هذا يرى أنه ينعم أنعم نعيم وهذا يعذب أشد علىه وكل وحده هذا يرى في رؤياه ما يراه من ألوان النعيم وهذا بجواره يرى ما يراه من أصناف العذاب الأليم وهما قد تجاور في فراشهما الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره أصبح هو متكدر إذا رأى ما يشره أصبح هو مستبش كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة ولا تقاس أمور الغيب بالمشاهدة ولا ترد النصوص الصحيحة استبعادنا ما تدل عليه حسب المشاهد لنا بل نؤمن بما بلغنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله آخر. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجع عن البراء ابن عازب قال فرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد الميت بعده فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير من السكون. وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وقال وإنه يعني المقبور. وإنه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دينيا الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فأقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأثرشوه من الجلة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره قال وإن الكافرة فذكر موته قال وتعاد روحه في جسده ويتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها, ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي منادم من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار افتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيط عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه زاد في حديث جليل قال ثم يقيد له أعمى أبكم يعني من الزبانية ومعه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار طرابة قال فيضربه يعني يضربه ذلك الأعمى الأبكم ضربة يسمعها ما بين المسرق والمغرب إلا الثقلين فيصير طرابا ثم تعود فيه الروح أو قال تعاد فيه الروح وحديث الضراء له روايات أخرى وفيها مزيد من علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأل الله رب العالمين أن يحيينا مسلمين وأن يتوفينا مؤمنين وأن يلحقنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر العوانة الحمد لله رب العالمين